وَإِذْ أَخَضْناامِي تَاقَكُم لا تَشِْكَُدِمَا أَكُم وَلاَا تُفْلِجونَ أَم فُجَكُم مِنْذِهَارِكُم تُمَّا أَقَُْتُم وَأَنتُم تَشخَدُون وَإِذْ أَخَدْناامِي فَاقَكُمْ لا تَشِْكَدِمَاأَكُمْ وَلا تُفِجونَ أَن فُجَكُ أمركم وأنتم تشترك